ومن يقلت من كنا لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها نؤتها اجرها مرتين واعتدنا لها رزقا كريما ومن يقلت من كنا لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها نؤتيها اجرها مرتين واعتدنا لها رزقا كريما ومن يقلت من كن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتيها نؤتيها اجرها مرتين واعتدنا لها رزقا كريما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 وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبروج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا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 واذكرن ما يتلى في بيوتكن من ايات الله والحكمة ان الله كان لطيفا خبيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من ايات الله والحكمة ان الله كان لطيفا خبيرا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 والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين, والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين الصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات اعد الله لهم اعد الله لهم مغفرة واجرا عظيما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 وَالْحافِظينَ فُوجَم وَالْحافِظاتِ وَالذكرِرينَ اللهَّه كَفِيَ وَالذكرِرَاتِ أَعدد اللهَّهُ لَهُم أَعدد اللهَّهُ لَهُم مَوْفَِتَ وَأَجرْرًا عَظم إَِّ المُسِْمِينَ وَالْمُسلِمَاتِ والْمُؤْمنِنِينَ والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والالصِمِينَ وَالصَّ إِماتِ وَالحافِظينَ فرُوجَهُم وَالحافِظات وَْحافِظينَ فرُجَم وَالحافِضاتِ الله وَالذاكرِرينَ اللهَّه كَافَ وَالذاكَِاتِ أَعددََّ اللهَّهُ لَهُم عدد اللهَّهُ لَهُم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 وَإِدَقُ للَِّذِي أَمَ اللهَّهُ عَلَيْهِ وَأَنَّ مْ تَعَلَيْهِ أَمْسِك عَلَيْكَ زَوجَكَ وَاتَّقِل الله وَاتَّقِ اللهه وَتُخفِي فِي نَفْسِكَ مَ اللهَّهُ مُبِدهِ وَتَخْشَ النَّ وَتَخْشََّ سَوَ اللَّهُ مبديه وتخشى الناس والله أَحَقُّ أنن تَخْشَاء فَلََّا قَضَزَيدم مِنْهَا وَطَر زَوجنكَهَا لِكَيْنَا لِكَلى يَكُونَ على المُؤمنِنِينَ حَرَجم فِي أَزْواجِ أَدِعائِهِمْ إذَا إِذَا قَضَو مِنْهُ وَقَرَاء وَكَانَ أَمرُ اللَّهِ مَفَعولَا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 وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ الله وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَتَخْشَى اللَّهَ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ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 سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ مِن قَبْلُ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَّقْدُورًا مَا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيمَا فَرَضَ اللَّهُ لَهُ سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ مِن قَبْلُ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَّقْدُورًا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 ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن, ولكن رسول الله وقاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا يا ايها الذين امنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا يا ايها الذين امنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة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 وأعد لهم أجرا كريما تحيتهم يوم يلقوا له سلام وأعد لهم أجرا كريما تحيتهم يوم يلقوا له سلام وأعد لهم أجرا كريما يا أيها النبي اننا ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا يا ايها النبي اننا ارسلناك شاهدا ومبشرا وَ أَسَلَّ كَ شَهدَ وَمُبَِّرٌَ وَنَذيرَا وَدَعَيًَا إلَ اللَّهِ بِإذنِي وَسِاجَم مُنِيرَا وَدَعَيًَا إلَى اللَّهِ بِإذنِي وَسِاجَم مُنِيرَا وَدَعَيًَا إلَ اللَّهِ بِإذنِي وَسِاجَم مُنِيرَا وَذَشِرِ الْ المُؤمِنينَ بأَدَ لَهُم مِنَ اللهَّهِ فَضُلَ كَذيرَا وَذَشّرِ الْمُؤمنينَ بِأَدَ لَهُم مِنَ اللَّهِ فَضُلَ كَذيرَا وَذَششِرِ الْ المُؤمِنينَ لَهُم مِنَ اللهَّهِ فَضُْلَ كَذيرَا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع هداهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع هداهم وتوكل على ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أداهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن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 يا ايها الذين امنوا اذا نکحتوم المؤمنات ثم طلقتموهن مِنْ طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم فما لكم عليهن من عدة فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ من قبل أن فَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ أَنْ تُمِدُّوا فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّاتِي اللاتي اتيتك اجورهن وما ملكت يمينك مما وما ملكت يمينك مما افاء الله عليك وبنات عمك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي اللاتي هاجرن معك وامرأه مؤمنه ان وهبت نفسها ان وهبت نفسها للنبي ان اراد النبي ان يستنكحها خالصه لك خالصه لك من دون المؤمنين وَدْ مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَالُهُمْ لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّاتِي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 وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَلِيمًا تُرْجِي مَن تَشَاءُ مِنْهُمْ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَن تَشَاءُ وَمَن بِتَغَيَّتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ ذَلِكَ أَدْنَى أَن تَقَرَّ أَعْيُنُهُنَّ وَلَا يَحْزَنَنَّ وَيَرْضَيْنَ وَيَرْضَيْنَ بِمَا آتَيْتَهُمْ لَهُنَّ كُلُّهُنَّ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَلِيمًا تُرْجِي مَن تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكِ مَن تَشَاءُ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 لا يحل لك النساء من بعد ولا ان تبدل بهن ولا ان تبدل بهن من ازواج ولو وله اعجبك حسنهن الا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا لا يحل لك النساء من بعد ولا ان تبدل بهن ولا ان تبدل بهن من ازواج ولو ولو اعجبك حسنهن الا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا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 يا ايها الذين امنوا لا تدخلوا بيوتا النبي الا ان يؤذن لكم الا ان يؤذن لكم الى طعام غير ناظرين اليه ولكن اذا دعيتم فادخلوا ولكن اذا دعيتم فدخلوا فاذا طعمتم فانشروا ولا مستأنسين لحديث ان بذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق واذا سالتموه لما عن فاسالوه فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه وَلَا أَنْتُمْ مُنْتَكِحُو أَزْوَاجِهِ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمًا يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إليه ولكن إذا دعيتم فادخلوا ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانشروا ولا مستأنسين لحديث إن لذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق واذا سالتموه لمتا عن فاسالوهم فاسالوهم من وراء حجاب ذلك اطهر لقلوبكم وقولوا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 فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه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 ان تبدوا شيئا او تخفوه فان الله كان بكل شيء عليما ان تبدوا شيئا او تخفوه فان الله كان بكل شيء عليما لا جناح عليهم في اذائهم ولا ءالنائهم وَلَا إِخْوَانِهِمْ وَلَا إِخْوَانِهِنَّ وَلَا أَبْنَاءَ إِخْوَانِهِنَّ وَلَا أَبْنَاءَ إِخْوَانِهِنَّ وَلَا أَبْنَاءَ أَخَوَاتِهِنَّ وَلَا أَبْنَاءَ أَخَوَاتِهِنَّ ولا نسائهم ولا ما ملكت والا ما ملكت ايمانهم واتقوا الله ان الله كان على كل شيء شهيدا لا جناح عليهم في ابائهم ولا ابنائهم ولا اخوانهم ولا اخوانهم ولا ابناء اخوانهم ولا ابناء اخوانهم ولا ابناء اخواتهم ولا ابناء اخواتهم ولا نسائهم ولا ما ملكت ولا ما ملكت الله ان الله كان على كل شيء شهيدا لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا ابناء إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا اَخَوَاتِهِ وَلَا أَبْنَاءَ أَخَوَاتِهِنَّ وَلَا نِسَاءَهُمْ وَلَا مَا مَلَكَتْ وَلَا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شهيدا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 إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والاخره لعنهم الله في الدنيا والاخره واعد لهم عذابا مهينا ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والاخره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 والَّذينَ يُؤْذُونَ المُؤمنِنينَ وَالمُؤمِناتِ بِغَيْرِ مَكْتَسَمُ فَقد إ احتْمَلُ فَقد احتمَلُ بُهْتَنَوا وَإِثْمَم مُبِنَا وََّذينَ يُؤذُونَ المُؤمِنينَ بِغَيْرِ مَكْتَسَبُ فَقد إ احتمَلُ فَقد احتمَلُ بُهْتَنَ وَإِثْمَم وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا, احتملوا إِثْمًا كَبِيرًا يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ يدنين عليهم من جلابيبهم ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين يُدْنِينَ عَلَيْهِم مِّن جَلَابِيبِهِم ذَلِكَ أَدْنَى أَن يُعْرَفْنَا فَلَا يُؤْذَنِينَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا لَّإِن لَّمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ وَالْمُرجِفونَ فِي المَدينَةِ لَ نُغْرِيًاَّكَ بِهِمْثَُّ لا يُجَاوِرونكَ فِيهَا إِلَّا قَللَ ل إِلَّا يَتَهِ المُنافِقونَ والَّذينَ فِي قُلوبمَّ رَغُ وَمُرجِفون وَالْمُرجفونَ فِي المَدينةِ لَ نُغْرًاَّكَ ثَُّ لا يُجَاوِرُونكَ فِيهَا إِلَّا قَللَلَ إِلَّمْ يَن تَهِل المُلَافِقونَ والَّذينَ فِي قُلُوبمَّ رَغُون وَالمُرجِفُون وَالْمُرجِفونَ فِي المَدينَةِ لَ نُغِيًاَّكَ ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا ملعونين أَيْنَمَا ثُقِفُوا أُخِذُوا وَقُتِّلُوا تَقْتِيلًا سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلُ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلُ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 ان الله لعن الكافرين واعد لهم سعيرا ان الله لعن الكافرين واعد لهم سعيرا خالدين فيها ابدا لا يجدون وليا ولا نصيرا خالدين فيها ابدا لا يجدون وليا ولا نصيرا خالدين فيها ابدا لا يجدون وليا ولا نصيرا يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا فقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَعْطَيْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأَضَلُّوا السَّبِيلَا وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَعْطَيْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأَضَلُّوا السَّبِيلَا رَبَّنَا آتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا رَبَّنَا مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا رَبَّنَا آتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنِهِمْ لَعْنًا كَبِيرًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ آذَوْا مُوسَى فَبَرَّأَهُ اللَّهُ فَبَرَّأَهُمُ اللَّهُ مِمَّا قَالُوا وَكَانَ عِندَ اللَّهِ وَجِيها يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ آذَوْا مُوسَىٰ فَبَرَّأَهُ اللَّهُ فَبَرَّأَهُ اللَّهُ مِمَّا قَالُوا وَكَانَ عِندَ اللَّهِ وَجِيها َا أَُهََّذينَ آممَنوا لَا تَكُوا كََّذينَ آذَوْمُوسَافَذَر وَأَهُ اللَّ فَذَرْ وَأَهُ اللَّهُ, الله مَِّا قالَاوا وَكَانَ عدَو اللهَِّ وَجهَا <تصفيق> يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يا ايها الذين امنوا يُصِح لَكُمْ عمالَكُمْ وَيَغْفِ لَكْ ذُنوبَكُمْ وَمَ يُطِع اللهه وَرَسُولهُ فَقَد فَزَ فَوزَ عظِيمَا يُصْلِح لَكُمْ عمالَكُمْ وَيَغْفِر لَكُمْ ذُنوبَكُمْ وَمَي يُطِع اللهه وَرَسُولهُ فَقَد فَزَ فَوزَ عظِيمَا يُصِْح لَكُمْ عملَكُمْ وَيَغْفِر لَكُمْ ذُنوبَكُمْ وَمَي يُطِيععِ اللهَّه وَرَسُلَهُ فَقدَد فَزَ فَوزَ عظِيمَا إِا عَرضْن الْ الأمَةَ على السَّمواتِ وَالْأَرض وَالجِبالَِ فَأَبَيْنَ أَ يَحمِلنهَا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 وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا لِيُعَذِّبَ ٱللَّهُ ٱلْمُنَٰفِقِينَ وَٱلْمُنَٰفِقَٰتِ وَٱلْمُشْرِكِينَ وَٱلْمُشْرِكَٰتِ وَيَتُوبَ ٱللَّهُ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَٰتِ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا لِيَغْفِرَ اللَّهُ لِلْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ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 وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الذي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ الرَّحِيمُ الْغَفُورُ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ الرَّحِيمُ الْغَفُورُ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 لا يعزب عنه مفقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر, ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قُْبَلَا وَرَبِّلَ تَأتِيَكُمْ عَالِمِ الغَيبَ لَا يَعزُبُ عَنْهُ مِفْقالَاُ ذَروَةم فِي السمواتِ وَلَا فِيأَررضِ وَلَا أَصغَر وَلَا أَصْغَرُ مِنْ ذَِكَ وَلَا أَكذَرُ إِللاا فِي كِتابابٍ مُبين. وَقَا الذينَ كَفَرُوا لَا تَأتين السَّعَ قُلْبَل وَرَبِّلَ تَأتََّكُمْ عَالمِ الغَيبَ لَا يَعزُبُ عَْهُ مِفْقالَاُوا ذَروَة فِي السمواتِ وَلَا فِيأَرضِ وَلَا أَصْغَرُ وَلَا أَصْغَرُ مِن ذَالِكَ وَلَا أَكذَرُ إِللا فِي كِتابابٍ مُبِين. ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق كريم ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق كريم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 والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك أولئك لهم عذاب من رجز أليم والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك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 نزل اليك بالربك هو الحق ويهدي ويهدي الى صراط العزيز الحميد ويرى الذين اوتوا العلم الذي انزل اليك بالربك هو الحق ويهدي ويهدي الى صراط العزيز الحميد وَقَالُوا الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ نُدُلُّكُمْ عَلَى رَجُلٍ يُنَبِّئُكُمْ إِذَا مُزِّقْتُمْ كُلٌّ مُمَزَّقٍ إِنَّكُمْ إِنَّ لَكُمْ فِي خَلْقٍ جَدِيدٍ وَقَالُوا الَّذِينَ كَفَرُوا إِذَا مُزِّقْتُمْ كُلٌّ مُمَزَّقٍ ان لكم في خلق جديد وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم اذا مزقتم كل ممزق انكم ان لكم في خلق جديد افترى على الله كذبا ان به جن بَلِ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ فِي الْعَذَابِ وَالضَّلَالِ الْبَعِيدِ افْتَرَ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَن بِهِ جِنَّةً بَلِ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ فِي الْعَذَابِ وَالضَّلَالِ الْبَعِيدِ افْتَرَ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَن بِهِ جِنَّةً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 أو نسقط عليهم كسفا من السماء إن في ذلك لآية لكل عبد منيب أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض إن شاء نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا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 وألنا له الحديد ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد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 أنعمل سابغات وقدر في السرد وعملوا صالحا إني بما تعملون بصير أنعمل سابغات وقدر في السرد وعملوا صالحا إني بما تعملون بصير ولسليمان الريح قدوها شهر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 وَمِنَ الْجِنِّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَمَن يَزِغْ مِنْهُمْ عَن أَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ قُدُّوا هَٰذِهِ شَهْرًا وَرَاحَةً شَهْرًا وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ وَمِنَ الْجِنِّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ ربه وَمَن يَزِغْ مِنْهُمْ عَن أَمْرِنَا نُزِغْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِنْ حَارِيبٍ وَتَمَاثِيلَ وَجِفَانٍ وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ وَقُدُورٍ رَاسِيَاتٍ اعْمَلُوا آلَ دَاوُدَ شُكْرًا وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ الشَّقُورُ يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِنْ حَارِيبٍ وَتَماثِيلَ وَجِفَانٍ وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ وَقُدُورٍ رَاسِيَاتٍ يَعْمَلُونَ آلَ دَاوُدَ شُكْرًا وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ الشَّقُورُ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 فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا ذَبَتِ الْأَرْضُ تَأْكُلُ مَنْ سَأَتَهُ فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ أَنَّهُ كَانُوا يَعْلَمُونَ الغيب مَا لَبِثُوا الَّوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ فَلَنَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا زَلْزَلَةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مَن سَأَتَهُ فَلَمَّا خَرّتْ بَيِنَتِ الْجِنِّ أَن لَّوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا أَلَمْ يَكُونُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَّلَّهُمْ عَلَى موته إلا مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْ سَآتِهَ فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ أَنَّهُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا أَلَمْ يَكُونُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كنوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور لقد كان لسبأ في مسكنهم آية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 قُلْ هُوَ مِنْ رِزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوا لَهُ بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبٌّ غَفُور فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَارِمِ وَبَدَّلْنَاهُمْ وَبَدَّلْنَاهُمْ بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من صدر قليل فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم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 لَتَجِدُهُمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَيِ أُكُلٍ خَمْطٍ وَأَثْلٍ وَشَيْءٍ مِّن سِدْرٍ قَلِيلٍ ذَلِكَ جَزَاؤُهُمْ بِمَا كَفَرُوا وَهَل نُجَازِي إِلَّا الْكَفُورُ ذَلِكَ جَزَاؤُهُمْ بِمَا كَفَرُوا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 فَقالَوا رَبَّّناَا بَعدِ بَنَ أَسْفَنَا وَظَلَمُ أَمْفُسَهُم فَجَعَناهُم فَجَعَناهُم حَادِي فَ وَمَزَّقنَاهُ كَُّمُ مَزَّقُ إَّ فِي ذَالِكَ لآياتِ لِكُلِّ صَببَّارِ شَفُور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 وَلا قدَدَصدَدَّقَ عَلَيهِم إبِلسُظََّهُ فَتَّبَعهُ إِللااثَريقَم مِنَ المُؤْمِلين وَلَقدَدَصدَدَّقَ عَلَيهِم مِنَ المُؤْمِلين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 وَرَبُّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ فَذِهِبٌ وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ مِنْ سُلْطَانٍ إلا, إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يُؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ مِمَّنْ هُوَ مِنْهَا فِي شَكٍّ وَرَبُّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ فَذِهِبٌ وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا, إلا لِنَعْلَمَ مَنْ يُؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ مِنْ مَنْ هُوَ مِنْهَا فِي شَكٍّ وَرَبُّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم, وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله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 لا يملكون مثقال ذره في السماوات ولا في الارض وما لهم وما لهم فيهما من شرك وما لهم منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعه عنده الا لمن اذن له حَتَّى إِذَا فُزِعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا الْحَقَّ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ وَلَا تَنفَعُ الشَّفَاعَةُ عِندَهُ إِلَّا لِمَنِ أَذِنَ لَهُ فَإِذَا فُزِعَ عَنْكُمْ لُبٌّ بِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا الْحَقُّ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ وَلَا تَنفَعُ الشَّفَاعَةُ عِندَهُ إِلَّا لِمَنِ أَذِنَ لَهُ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 وَإِنَّهَا أَوْ إِنْ يَأْتُوكُمْ لَعَلَى هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ الله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 قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَمَا الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا قل أروني الذين ألحقتم به شركاء كلا بل هو الله العزيز الحكيم قل أروني الذين ألحقتم به شركاء كلا بل هو الله العزيز الحكيم قُلْ أَرُونِيَ الَّذِينَ الْحَقَّرْتُمْ بِشُرَكَائِكَ كَلَّا بَلْ هُوَ اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا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 وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قُلْ لَكُمْ مِيعَادُ يَوْمٍ لَّا تَسْتَأْخِرُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَلَا تَسْتَقْدِمُونَ قُلْ لَكُمْ مِيعَادُ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 وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ مَنْقُوفُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ الْقَوْلُ يَقُولُ الذين يَقُولُ الَّذِينَ اسْتَضْعَفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لَوْلَا أَنْتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنُؤْمِنَ لن بِهَذَا الْقُرْآنِ وَلَا بِالَّذِي بَيْنَ يَدَيَّ وَلَ تَرائِذِ الظَّالِمُونَ مَوقُوفُونَ عدَ رَبِّهِم يَرجِع بعدعْضُم يَرجِع بَعْضُون إ بَعظن القَوْلَ يَقُ الذي نَسْت يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين وَلَوْ تَرَانَّ فِي الظَّالِمُونَ مَنْقُوفُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ الْقَوْلُ يَقُولُ الَّذِينَ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 بَلْ كُنْتُمْ مُجْرِمِينَ وَقَالَ الَّذِينَ اسْتَضْعَفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا بِالْمَكْرِ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ إِذْ تَأْمُرُونَنَا إِذْ تَأْمُرُونَنَا أَنْ نَكْفُرَ بِاللَّهِ وَلَنَجْعَلَ لَهُ أَنْدَادًا وَأَسَرُّوا نَدَامَتَهُم لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ وَجَعَلْنَا الْأَغلالَ فِي أَعْنَاقِ الَّذِينَ كَفَرُوا هَل يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ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 وَأَسَرُّوا نَدَامَتَهُم لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ وَجَعَلْنَا الْأَغْلَالَ فِي أَعْنَاقِ الَّذِينَ كَفَرُوا هَل يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ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 وَأَسَرُّوا نَدَامَتَهُم لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ وَجَعَلْنَا الْأَغْلَالَ فِي أَعْنَاقِ الَّذِينَ كَفَرُوا هَل يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَبِيرٍ إِلَّا قَالُوا مُتْرَفُوهَا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 وَقَالُوا نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ وَقَالُوا نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ ويقدر ولكن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 إِلَّا مَن آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ ٱلضِّعْفِ بِمَا عَمِلُوا وَهُمْ فِى ٱلْغُرَفَاتِ أَمِينُونَ وَمَا أَمْوَٰلُكُمْ وَلَا أَوْلَٰدُكُمْ بِٱلَّتِى تُقَرِّبُكُمْ عِندَنَا فَاِنَّ ٱللَّهَ إِلَّا مَن آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ ḍِعْفِ بِمَا عَمِلُوا وَهُمْ فِي الْغُرَفَاتِ آمِنُونَ وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِندَنَا زلفاء إِلَّا مَن آمَنَ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 والَّذنَ يسعونَ فِي آياتنَ ماجِزينَ أُولائك أُولائكَ في العذاابِ مُحبرون وََّذينَ يَسعونَ فِي آياتنَ ماجِزينَ أُولائِك أُولائكَ فِي العذاابِ مُحبرون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 ما يقول للملائكك ثم يقول لملائكتك انا اولئك ياكم كانوا يعبدون ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكك ثَُّ يَقولُول للِلمَل إِكَةِ أَغاءُ ل إِئَكُم كَوا يَعبُدُون وَيَوْمَا يَحْشُورهُم جَثَُّ يَقولُول للِلمَلائنكَ ثَُّ يَقولول للِلمَل إِكَتِ أَناءُلَ إِئَكُم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 ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفع ولا ضر ونقول ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار التي كنتم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 وَقَالُوا مَا هَذَا إِلَّا إِفْكٌ مُفْتَرًى وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنَّ مَا جَاءَهُمْ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالُوا قالوا ما هذا الا رجل يريد ان يصدكم عما كان يعبد اباؤكم وقالوا وقالوا ما هذا الا اسم مفترى وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِمَّا نَدْعُوكُمْ إِلَيْهِ وَلَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ ۖ قَالُوا اللَّهُمَّ اشْفِ هَٰذِهِ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 وَمَا آتَيْنَاهُمْ مِنْ كُتُبٍ يَدُوسُونَهَا وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ قَبْلَكَ مِنَ نَذِيرٍ وَمَا آتَيْنَاهُمْ مِنْ كُتُبٍ يَدُوسُونَهَا وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ قَبْلَكَ مِنَ نَذِيرٍ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 وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَمَا بَلَغُوا مِعْشَارَ مَا آتَيْنَاهُمْ فَكَذَّبُوا رُسُلِي فَكَيْفَ كَانَ لَكُمُ الْكِفْرُ قُلْ إِنَّمَا أَعِظُ أن تقوموا لله مثنا وفرادا ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إنه إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد قل إنما أعظكم بواحدة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 ان ان اجري الا على فہو وهو على كل شيء شہید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 قُل إِنَّ رَبِّي يَخْفِضُ بِالْحَقِّ عَلَّامُ الْغُيُوبِ قُل إِنَّ رَبِّي يَخْفِضُ بِالْحَقِّ عَلَّامُ الْغُيُوبِ قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَمَا يُبْدِئُ الباطل وما يعيد قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَمَا يَبْغِي الْبَاطِلُ وَإِنَّ الْبَاطِلَ لَضَالٌّ قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَمَا يَبْغِي الْبَاطِلُ وَإِنَّ الْبَاطِلَ لَضَالٌّ قُلْ إِنْ ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب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 ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وَقَاوا أَمَنْ لَا بِهِ وَأَن ل لَهُ مُتَّنَوشُ مِنْ مَكَالٍِ غَعدَ وَقَاوا أَمَنْ ل بِ وَأَنند لَهُ مُتَّنَوشُ مِنْ مَكَالٍِ غَعيددَ وَقَالُوا آمَنَّا بِهِ وَأَنَّا لَهُ مُتَنَاوِلُونَ شِمَمًا مِّن مَّكَانٍ بَعِيدٍ وَقَدْ كَفَرُوا بِهِ مِن قَبْلُ وَيَقْذِفُونَ بِالْغَيْبِ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ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 قبل إن لهم كانوا في شك مريب وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشكاعهم من قبل إن لهم كانوا في شك مريب وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَمُونَ كَمَا فُعِلَ بِأَشْيَاعِهِمْ مِنْ قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا فِي شَكٍّ مُرِيبٍ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ جَاعِلِ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا أُلِيَ أَجْنِحَةً مَثْنَى أُلِيَ أَجْنِحَةً مَثْنَى وَثُلَاثَ وَأَرْبَعَ يَزِيدُ فِي الْخَلْقِ مَا على إِنَّ اللَّهَ على كل شيء قدير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 إن الله على كل شيء قدير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى ولِي أَجْنِحَةٌ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَأَرْبَعَ يَزِيدُ فِي الْخَلْقِ مَا يَشَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ مَا يَفْتَحِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا وَمَا يُمْسِكْ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ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 وَإِلَ اللهَِّ تُمجَعُ الْ الأُمور وَإكَذذِبُون كَسَقَدَكُ الذِبَة رُسُلٌ مِنْ قَذِلِك وَإِلَ اللهَِّ تُمجَعُ الْ الأُمور وَإكَذذِبُ كَسَقَدكُ الذِبَةْ رسُنٌ مِنْ قَذلِك وَإلَ اللهَِّ تُمجَعُ الْ الأمور يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرون لكم بالله الغرور يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرون لكم الحياة الدنيا ولا يغرون لكم بالله الغرور إن الشيطان لكم عدو سَتَتَّخِذُوهُ عَدُوًّا إِنَّمَا يَدْعُو حِزْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا إِنَّمَا يَدْعُو حِزْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ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 والله الذي ارسل الرياح فتثير سحابا فسقناه فسقناه الى بلد ميت فاحيينا فاحيينا به الارض بعد موتها كذلك النشور من كان يريد العزه فللله العزه جميعا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 والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من أنفا ولا تضع إلا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمْ أَزْوَاجًا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنثَى وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ وَمَا يُعَمَّرُ مِن مُّعَمَّرٍ وَلَا يُنقَصُ مِن عُمُرِهِ إِلَّا فِي كِتَابٍ إِن لَّذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ وَاللَّهُ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُم أَزْوَاجًا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 وترى الفلك في مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج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 وترى الفلك في مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر, وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير ي>]لج الليل في النهار وي>]لج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر وسخر الشمس والقمر كل يجري لاجل مسمى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 إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم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 حمید إ شَأ يُذهِبكُمْ وَيَأْتِ بِخَلقٍِ جَديد إ شَأ يُذهِبِكُمْ وَيَأْتِ بِخَلقِ جَديد إ شَأ يُظهِبِكُمْ وَيَأتِبِخَلْقِ جَديد وَماَا ذَرِكَ عَى اللهَّهِ بعَزيز وَماَا ذَرِكَ عَى اللهَّهِ بعزيز وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَى حِمْلِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى إِنَّمَا تُنذِرُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدعو مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربا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 وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ وَلَا وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ إِنَّ اللَّهَ يَسْمَعُ مَنْ يَشَاءُ وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ من في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 عل إن نبیر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 جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم, جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير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 ثُمَّ أَخَذْتُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرًا ثُمَّ أَخَذْتُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرًا أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرى بيب سود ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرى به بسود ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا؟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 إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك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 وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون, يرجون تجارة لن تبور إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقواه وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ يِرْجُونَ تِجَارَةً لَّن تَبُورَ إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وأنفقوا مما رزقناهم سروا وعلانية يرجون, يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور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 ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ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 جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا يُحَلَّلُونَ فِيهَا يُحَلَّلُونَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا يُحَلَّلُونَ فِيهَا يُحَلَّلُونَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ جَنَّةٌ عَدْنٌ يَدْخُلُونَهَا يُحَلَّلُونَ فِيهَا يُحَلَّلُونَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ وقالوا الحمد لله الذي أذهب عن الحزن إن ربنا لغفور شكور وقالوا الحمد لله الذي أذهب عن الحزن إن ربنا لغفور شكور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 الذي احل لنا دار المطمئنه من فضله لا يمسنا لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب والذين كفروا لهم نار جهنم لا يضى عليهم فيموتون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 أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُم مَّا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَن تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ فَذُوقُوا فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ نَصِيرٍ وَهُمْ يَصْرُخُونَ فِيهَا رَبَّنَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا لَنَعْمَلَ أَوَلَمْ نُعَنِّرْكُم مَّا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَن تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ فَذُوقُوا فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَّصِيرٍ وَهُمْ يَصْرَخُونَ فِيهَا رَبَّنَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ أَوَلَمْ نُنَبِّئْكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَن تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمْ مُنذِرٌ فَذُوقُوا فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَّصِيرٍ إن الله عالم غيب السماوات والأرض إنه عليم بذات الصدور إن الله عالم غيب السماوات والأرض إنه عليم بذات الصدور إن الله عالم غيب السماوات والأرض إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ هُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خُلَائِفًا فِي الْأَرْضِ فَمَن كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ إِلَّا مَقْتًا وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ إِلَّا خَسَارًا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 فَمَن كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ وَلاَ يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ إِلاَّ مَقْتًا وَلاَ يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ إِلاَّ خَسَارًا قُلْ أَرَأَيْتُمْ شُرَكَاءَكُمْ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَرُونِي أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَاوَاتِ أَمْ آتَيْنَاهُمْ أَمْ آتَيْنَاهُمْ كِتَابًا فَهُمْ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّنْ بَلِ الَّذِينَ يَعِدُ الظَّالِمُونَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا إِلَّا غُرُورًا أَو لَرَأَيْتُمْ شُرَكَاءَكُمْ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَرُونِي أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَاوَاتِ أَمْ آتَيْنَاهُمْ أَمْ آتَيْنَاهُمْ كِتَابًا فَهُمْ عَلَى مِنْ الَّذِينَ يَعِدُ الظَّالِمُونَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا إِلَّا غُرُورًا قُلْ أَرَأَيْتُمْ شُرَكَاءَكُمْ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَرُونِي أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَاوَاتِ أَمْ آتَيْنَاهُمْ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 وَلَئِن زَالَتِ الْآئِلَةُ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِنْ بَعْدِهِ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا رَحُورًا إِنَّ اللَّهَ يُمْسِكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ أَنْ تَزُولَ وَ إِن زَلَتَ إ أَمْسَكَهُماَا مِنْ حَدٍ مِنْ بدِه إَِّهُ كَانَ حَليمًا غَفُورَ إِ اللهَّه يُمسكُ السَّماواتِ وَالْأَرربَ تَزُولَا وَلَئِنْ زَالَتَا إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِنْ بَعْدِهِ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا رَءُورَا وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جُنْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَاءَهُمْ نَذِيرٌ لَيَقُولُنَّ لَيْسَ كَوْنُنَا أَهْدَى مِنْ إِحْدَى الأمم لََّا جَأَهُم نَذيرٌ مَا زَادَهُم إِلَّا نُفُور وَأَقَسَمُوا بِلَّهِ جَهْدَ أَمَانِهِم لإجَ أَهُمْ نَذيرٌ لا يَكُون لَكَُّا أَهْدَ مِن إِحدَ فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ مَا زَادَهُمْ إِلَّا نُفُورًا وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِن جَاءَهُمْ نَذِيرٌ لَّيَقُولُنَّ لَيْسَ كِنَا أَهْدَى مِن إِحْدَى الْأُمَمِ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 وَلَن تَجدَ لِسَُّةٍ اللهِ تَحْولَاب اسْتِكبَارًا فِي الأأَرض وَمَكْرَ السَّيّ وَلَا يَخيقُ الْ المَكْرُ السَّيء إِلَّا لِأَهْلِه فَهَلْ يَظرونَ إِللاا سَُّةَ الأووَّلين فَلَن تَجدَ لِ سَُّةِ اللهِ تبديلا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 اننه كان عليما قديرا ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها ما ترك على ظهرها من دابه ولكن وَرَكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَيْهَا ظُلُمَاتٍ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 وَلَوْ يُؤآخِذ اللهَّهَُّ سَبِمَا كَسَبُ مَا تَرَك على مَا تَرَكَ على ظَهْرِهَا, ظهرها مِندَََّة وَلَك وَلكِي يُأَخِرهُمْ إِلَ أَجَلُِ سََّ فَإِذَا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا بسم الله الرحمن الرحيم يا سين بسم الله الرحمن الرحيم بسمیل ہرو نو یسی وکیم ول کوکیم ول والقرآن حکیم إنك لمن المرسلين إنك لمن المرسلين إنك لمن المرسلين على صراط على صراط مستقيم على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم تنزيل العزيز الرحيم تنزيل العزيز الرحيم كيتنذر قوما ما انذر اباءهم فهم غافلون يَدْعُو ذِرْقَوْمًا ما أُنْذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ يَدْعُو ذِرْقَوْمًا مَا أُنْذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَى لقد حق القول على اكثرهم فهم لا يؤمنون لقد حق القول لا يؤمنون ان اجعلنا في اعناقهم اغلالا فهي الى الاذقان فهي الى الاذقان فهم مقمحون إِ جَعلَّ فيِي عَناَ قِيم أغْللَم فَهِييَ إلىلَ فَهُمْ مُقُمَحون إِ جَعََّ فيِي عَنَ قِيمْ أأَغْْلَلَم فَهِييَ إلى الأذقان فَهِييَ إلىلَى فَهُمْ مُقُمَحون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 وَجَعَلَّا مِنْ بَيْنِ أَلهِم سَدَّوا وَمِنْ خَلْفِيم سَددَّم فَأَغْ شَيْنَهُم فَأَغْشَيْنَاهُم فَهُم لا يُبصِرُون وَسَوَاءُ عَلَيهِمْ أَأَن ذَرتَهُمْ أَملَمتُ فِرهُم لا يُؤْمِنُون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 فبشره بمغفرة وأجر كريم إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب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 وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ اِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فعززنا, فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ اِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا فعززنا بثالث فقالوا اننا اليكم مرسلون اذ ارسلنا اليهم اثنين فكذبوهما فعززنا فعززنا بثالث فقالوا اننا اليكم مرسلون وَلُوْمَا أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا وَمَا أَنْزَلَ الرَّحْمَنُ مِنْ شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ, إن أنتم إِلَّا تَكْبِبُونَ قَالُوا مَا أنتم إلا بشر وَمَا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إن أنتم إلا تكذبون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 قالوا ربنا يعلم اننا اليكم لمرسلون قالوا ربنا يعلم اننا اليكم لمرسلون وما علينا الا البلاغ المبين وما علينا الا البلاغ المبين وَمَا عَلَنَا إِلَّ الْبَلغُ الْمُبين قلُ إِن تَقَيرَر نَ بِكُمْ لإَِّمْ تَتَهُ لَلََجمََّكُم وَلََمَسَّنَّكُمْ مِنَّ عَذاَابُ أَلم قلُ إِنا تَقَييرر نَ بِكُمْ لئن لم تنته لنجمنا منكم ولا يمسن لكم, لكم من عذاب اليم قولوا اننا تطيرنا بكم لئن لم تنته لنجمنا منكم ولا عذاب اليم قالوا طائركم معكم أإن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون قالوا طائركم معكم أإن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون قالوا طائركم معكم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 اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعوذ الذي فطرني وإليه ترجعون وَمَالِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ وَمَالِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ أَتَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلهة إن إن يردن الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون أأتخذ من دونه آلهة إن يردن الرحمن؟ اين يريد الرحمان بضر الا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون اتتخذ من دونه الهه ان يريد الرحمان لوش و في ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون إني آمنت بربكم فاسمعون إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قول يا ليت قومي يعلمون قيل ادخلوا الجنه قول يا ليت قومي يعلمون قيل ادخلوا يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين بما غفر لي ربي